وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيارة من أمرهم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالاً مُبِيناً